الشريط الثاني من كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين الوجه ا ل أ و ل ثم قال الشاطبي قيل له أ ي ل أ ص ب غ فدعاؤه للغزاه والمرابطين قال ما أ ر ى به ب أ س ا عند ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه و أ م ا أ ن يكون شيئا يصمد له في خطبته دائما ف إ ن ي أ ك ر ه ذلك ونص أ ي ض ا عز الدين بن عبد السلام على أ ن الدعاء للخلفاء في ا ل خ ط ب ة بدعه غير م ح ب و ب ة و ت ا ر ة أ ض ي ف إ ل ي القول بجواز القيام على ا ل أ ئ م ة وما أ ض ا ف و ه إ ل ا من عدم ذكري لهم في ا ل خ ط ب ة وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من تقدم و ت ا ر ة أ ح م ل على التزام الحرج والتنطع في الدين و إ ن م ا حملهم على ذلك أ ن ي التزمت في التكليف والفتيا الحمل على مشهور المذهب الملتزم لا اتعداه وهم يتعدونه ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق هوه و إ ن كان شاذا في المذهب الملتزم أ و في غيره و أ ئ م ة أ ه ل العلم على خلاف ذلك و ل ل م س أ ل ة بسط في كتاب الموافقات و ت ا ر ة نسبت إ ل ى م ع ا د ا ت أ و ل ي ا ء الله وسبب ذلك أ ن ي عاديت بعض الفقراء المبتدعين المخالفين ل ل س ن ة المنتصبين بزعمهم ل ه د ا ي ة الخلق وتكلمت للجمهور على ج م ل ة من أ ح و ا ل هؤلاء الذين نسبوا إ ل ى ا ل ص و ف ي ة ولم يتشبهوا بهم و ت ا ر ة نسبت إ ل ى م خ ا ل ف ة ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة بناءا منهم على أ ن ا ل ج م ا ع ة التي أ م ر أمر باتباعها وهي ا ل ن ا ج ي ة ما عليه العموم ولم يعلموا ان ا ل ج م ا ع ة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه والتابعون لهم ب إ ح س ا ن و س ي أ ت ي بيان ذلك بحول الله وكذبوا علي في جميع ذلك أ و وهموا والحمد لله على كل حال فكنت على ح ا ل عظيمة تشبه ح ا ل ة ا ل إ م ا م الشهير عبد الرحمن بن بطه الحافظ مع أ ه ل زمانه اذ حكى عن نفسه فقال عجبت من حالي في سفري و ح ض ر ي مع ا ل أ ق ر ب ي ن مني و ا ل أ ب ع د ي ن والعارفين والمنكرين ف إ ن ي وجدت ب م ك ة وخراسان وغيرهما من ا ل أ م ا ك ن أ ك ث ر من لقيت بها موافقا أ و مخالفا موافقا او مخالفا دعاني الى متابعته على ما يقوله وتصديق قوله و ا ل ش ه ا د ة له فان كنت صدقته فيما يقول واجزت له ذلك كما يفعله اهل هذا الزمان سماني م و ا ف ق ة وان وقفت في حرف من قوله او في شيء من فعله سماني م خ ا ل ف ة وان ذكرت في واحد منها ان الكتاب و ا ل س ن ة بخلاف ذلك وارد سماني خارجيا وان ق ر أ ت عليه حديثا في التوحيد سماني مشبها وان كان في ا ل ر ؤ ي ة سماني سالميا وان كان في الايمان سماني مرجئيا وان كان في الاعمال سماني قدريا وان كان في ا ل م ع ر ف ة سماني كراميا و إ ن كان في فضائل أ ب ي بكر وعمر سماني ناصبيا و إ ن كان في فضائل أ ه ل البيت سماني رافضيا و إ ن سكت عن تفسير آ ي ة أ و حديث فلم أ ج ب فيهما إ ل ا بهما سماني ظاهريا و إ ن أ ج ب ت بغيرهما سماني باطنيا و إ ن أ ج ب ت ب ت أ و ي ل سماني أ ش ع ر ي ا و إ ن ج ح ت ه م ا سماني معتزليا و إ ن كان في السنن مثل ا ل ق ر ا ء ة سماني شافعيا و إ ن كان في القنوت سماني حنفيا و إ ن كان في ا ل ق ر آ ن سماني حنبليا و إ ن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إ ل ي ه من ا ل أ خ ي ا ر إ ذ ليس في الحكم والحديث م ح ا ب ا قالوا طعن في تزكيتهم ثم أ ع ج ب من ذلك أ ن ه م يسمونني فيما يقرؤون علي من أ ح ا د ي ث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشتهون من هذه ا ل أ س ا م ي ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره وان داهنت جماعتهم اسخطت الله تبارك وتعالى ولن يغنوا عني من الله شيئا واني مستمسك بالكتاب والسنه واستغفر الله الذي لا اله الا هو وهو الغفور الرحيم هذا تمام الحكايه فكانه رحمه الله تعالى تكلم على لسان الجميع فقلما لا تجد عالما مشهورا او فاضلا مذكورا الا وقد نبز بهذه الامور او بعضها لان الهوى قد يداخل المخالف بل سبب الخروج عن ا ل س ن ة الجهل بها والهوى المتبع الغالب على اهل الخلاف فاذا كان كذلك حمل على صاحب ا ل س ن ة انه غير صاحبها ورجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله حتى ينسب هذه المناسب وقد نقل عن سيد العباد بعد ا ل ص ح ا ب ة اويس القراني أ ن ه قال إ ن ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدعا للمؤمن صديقا ن أ م ر ه م بالمعروف فيشتمون أ ع ر ا ض ن ا ويجدون في ذلك أ ع و ا ن ا من الفاسقين حتى والله لقد رموني بالعظائم وايم ي م ل ل ه و الله, ويم الله. لا أ د ع أ ن أ ق و م فيهم بحقه انتهى كلام الشاطبي وعليه ف أ ل ق سمعك للنصائح ا ل آ ت ي ة واحد استمسك بما أ ن ت عليه من الحق المبين من أ ن و ا ر الوحيين الشريفين وسلوك ج ا د ة السلف الصالحين ولا ي ح ر ك تهيج المرجفين وتباين أ ق و ا ل ه م فيك عن موقعك فتظل وخذ هذه ا ل ش ذ ر ة عن الحافظ ا بن عبد البر رحمه الله تعالى قال أ ب و عمر الذين رووا عن أ ب ي ح ن ي ف ة ووثقوه و أ ث ن و ا عليه أ ك ث ر من الذين تكلموا فيه والذين تكلموا فيه من أ ه ل الحديث أ ك ث ر ما عابوا عليه ا ل إ غ ر ا ق في ا ل ر أ ي والقياس و ا ل إ ر ج ا ء والذين تكلموا فيه من أ ه ل الحديث أ ك ث ر ما عابوا عليه ا ل إ غ ر ا ق في ا ل ر أ ي والقياس و ا ل إ ر ج ا ء وكان يقال يستدل على ن ب ا ه ة الرجل من الماضين بتباين الناس فيه قالوا أ ل ا ترى إ ل ى علي بن أ ب ي طالب انه هلك فيه فتيان محب افرض ومبغض افرض وقد جاء في الحديث انه يهلك, يهلك فيه رجلان محب مطر ومبغض مفتر وهذه ص ف ة اهل ا ل ن ب ا ه ة ومن بلغ في الدين والفضل ا ل غ ا ي ة والله اعلم انتهى اثنان لا تبتئس بما يقولون ولا تحزن بما يفعلون وخذ بوصيه الله سبحانه لعبده ونبيه نوح عليه السلام واوحي إ ل ى نوح انه لن يؤمن من قومك إ ل ا من قد آ م ن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ومن بعد اوصى بها يوسف عليه السلام اخاه قال اني اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ثلاثه ولا يثنك هذا الارجاف عن موقفك الحق و أ ن ت داع إ ل ى الله على ب ص ي ر ة فالثبات الثبات متوكلا على مولاك والله يتولى الصالحين قال الله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إ ل ي ك وضائق به صدرك أ ن يقولوا لولا أ ن ز ل عليه كنز أ و جاء معهم ملك إ ن م ا أ ن ت نذير والله على كل شيء وكيل أربعة ليكن في سيرتك وسريرتك من النقاء والصفاء و ا ل ش ف ق ة على الخلق ما يحملك على استيعاب ا ل آ خ ر ي ن وكضم ا ل غ ي ض و ا ل إ ع ر ا ض عن عرض من وقع فيك ولا تشغل نفسك بذكره واستعمل ا ل ع ز ل ة ا ل ش ع و ر ي ة فهذا غ ا ي ة في نبل النفس وصفاء المعدن وخلق المسلم و أ ن ت بهذا ك أ ن م ا تصف الظالم المل والامور م ر ه و ن ة بحقائقها اما الزبد فيذهب جفاء الى كل مسلم الى كل من س ل الى كل م م احترف التصنيف فتاب الى من رمي بالتصنيف فصبر الى كل عبد مسلم شحيح بدينه يخشى الله والدار ا ل ا خ ر ة الى هؤلاء جميعا مسلمين قانتين باحثين عن الحق على منهاج ا ل ن ب و ة و أ ن و ا ر ا ل ر س ا ل ة أ س و ق التذكير و ا ل ن ص ي ح ة علما وعملا ب ا ل أ ص و ل ا ل آ ت ي ة واحد ا ل أ ص ل الشرعي تحريم النيل من عرض المسلم وهذا أ م ر معلوم من الدين ب ا ل ض ر و ر ة في إ ط ا ر الضروريات الخمس التي جاءت من أ ج ل ه ا الشرائع ومنها حفظ العرض فيجب على كل مسلم قدر الله حق قدره وعظم دينه وشرعه ان تعظم في نفسه ح ر م ة المسلم في دينه ودمه وماله ونسبه وعرضه والاصل بناء حال المسلم على ا ل س ل ا م ة والستر لان اليقين لا يزيله الشك وانما يزال بيقين مثله فاحذر رحمك الله ظ ا ه ر ة التصنيف هذه واحذر الاتهامات ا ل ب ا ط ل ة واستسهال الرمي بها هنا وهناك وانفض يدك منها يخلو لك وجه الحق و أ ن ت به قرير العين رضي النفس ث لا ث ة لا يخرج عن هذين ا ل أ ص ل ي ن إ ل ا بدليل مثل الشمس في ر ا ب ع ة النهار على مثلها فاشهد أ و د ع فالتزم واجب التبين ل ل أ خ ب ا ر والتثبت منها إ ذ ا ل أ ص ل البراءه وكم من, خبر لا يصح أصلا وكم من خبر صحيح لكن حصل عليه من ا ل إ ض ا ف ا ت ما لا يصح أ ص ل ا أ و حرف وغير وبدل وهكذا و ب ا ل ج م ل ة فلا تقرر ا ل م ؤ ا خ ذ ة إ ل ا بعد أ ن ت أ ذ ن لك ا ل ح ج ة ويقوم عندك قائم البرهان كقائم ا ل ظ ه ي ر ة وقد أ م ر ن ا الله تعالى بالتبين فقال سبحانه يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن جاءكم فاسق ب ن ب أ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال الله تعالى وإذا جاءهم تعالى أمر من الأمن منهم به الرسول أولي يستنبطونهم منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إ ل ا قليلا قال السيوطي رحمه الله تعالى نزلت ا ل آ ي ة في ج م ا ع ة من المنافقين أ و في ضعفاء المؤمنين كانوا يفعلون ذلك ف ت ض ع ف قلوب المؤمنين و ي ت أ د ى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من تجاوزه ما بغير ح ق متيقن فهو خ ا ر ق ح ر م ة ا ل ش ر ع ب ا ل ن ي ل ظلم ا من ع ر ض أ خ ي ه ا ل مسلم وهذا مفتون خ م س ة يجب أ ن يكون ا ل م س ل م على ج ا ن ب كريم من سمو الخلق وعلوهم ا ل و ع ل ا يكون م ع ب ر ن ت م ر ر علي ه ا ل و ا ر د ا ت و ا ل م خ ت ل ق ا ت ست ة يوجد أ ف ر ا د شغلهم الشاغل تطيير ا ل أ خ ب ا ر كل مطار يتلقى لسان عن لسان بلا تثبت ولا ر و ي ة ثم ينشره بفمه ولسانه بلا وعي ولا تعقل فتراه يقذف بالكلام ويطير به هنا وهناك فاحذر طريقتهم وادفع في وجهها واعمل على استصلاح حالهم ومن وقع في حبالهم فعليه سل يده من رابطتهم هذه سبعة التزم الانصاف الادبي ب ا ن لا تجحد مال الانسان من فضل واذا اذنب فلا تفرح بذنبه ولا تتخذ الوقائع ا ل ع ا ر ض ة م ن ه ي ة لحال الشخص واتخاذها رصيدا ينفق منه الجراح في الثلب والطعن وان تدعو له ب ا ل ه د ا ي ة اما التزيد عليه واما البحث عن هفواته وتصيدها فذنوب مضافه اخرى والرسوخ في الإنصاف بحاجة إلى قدر كبير من خلق كبير الرفيع من وعليه د ي متين ن و فاحذر ق ل ة الانصاف ولم تزل ق ل ة الانصاف ق ا ط ع ة بين الرجال وان كانوا ذوي رحميه احذر الفتانين دعاه ا ل ف ت ن ة الذين يتصيدون العثرات وسيماهم جعلوا الدعاه تحت مطارق النقد وقوارع التصنيف موظفين لذلك الحرص على تصيد ا ل خ ط أ وحمل المحتملات على المؤاخذات والفرح بالزلات والعثرات ليمسكوا بها بالحسد والثلب واتخاذها ديدنا وهذا من اعظم التجني على اعراض المسلمين عامه وعلى الدعاه منهم خ ا ص ة وسيماهم ايضا توظيف النصوص في غير مجالها و إ خ ر ا ج ه ا في غير براقعها لتكثير الجمع والبحث عن ا ل أ ن ص ا ر وتغرير الناس بذلك ف إ ذ ا ر أ ي ت هذا القطيع فكبر عليهم وولهم ظهرك و إ ن استطعت صد هجومهم و ص ي ا ل ه م فهو من دفع الصائل تسعة اعلم أ ن تصيف العالم ا ل د ا ع ي ة وهو من أ ه ل ا ل س ن ة ورميه بالنقائص ناقض من نواقض ا ل د ع و ة و إ س ه ا م في تقويض ا ل د ع و ة ونكث ا ل ث ق ة وصرف الناس عن الخير وبقدر هذا الصد ينفتح السبيل للزائغين فاحذر الوقوع في ذلك وقد عقدت في هذا مبحثا من كتاب التعالم أ س و ق ه هنا للحاجه ة إ ل ي أسند اليه ب خ ا ر في ي كتاب الشروط من ص ح ح الحديبية النبي صلى ومسير وسلم الله عليه وسلم إليها وفيها وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إ ذ ا كان ب ا ل ث ن ي ة التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل ف أ ل ح ت فقالوا خ ل أ ت ا ل ق ص و ى أ ي أ ن ه ا ثبتت في مكانها رغم حثها على السير فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خ ل أ ت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل الحديث قال الحافظ بن حجر في فقه هذا الحديث جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته و إ ن جاز أ ن يطرا غيره ف إ ذ ا وقع من شخص ه ف و ة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إ ل ي ه ا ويرد على من نسبه إ ل ي ه ا و م ع ذ ر ة من نسبه إ ل ي ه ا ممن لا يعرف ص و ر ة حاله ل أ ن خ ل أ القصواء لولا خارق ا ل ع ا د ة لكان ما ظنه الصحابه صحيحا ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ل ع د ر ه م في ظنهم انتهى فقد اعذر النبي صلى الله عليه وسلم غير المكلف من الدواب باستصحاب الاصل ومن قياس الاولى اذا ر أ ي ن ا عالما عاملا ثم وقعت منه ه ن ة او ه ف و ة فهو اولى بالاعذار وعدم نسبته اليها والتشنيع عليه بها استصحابا للاصل وغمر ما بدر منه في بحر علمه وفضله والا كان المعنف قاطعا للطريق ردءا للنفس ا ل ل و ا م ة وسببا في حرمان العالم من علمه وقد نوينا أ ن يكون أ ح د ن ا عونا للشيطان على أ خ ي ه فما أ ل ط ف هذا الاستدلال و أ د ق هذا المنزع ورحم الله الحافظ الكناني ا بن حجر العسقلاني على شفوف نظره وفقه نفسه وتعليقه ا ل ح ك م ة بمدركه قال الصنعاني رحمه الله تعالى وليس أ ح د من أ ف ر ا د العلماء إ ل ا وله ن ا د ر ة ينبغي أ ن تغمر في جنب فضله وتجتنب انتهى وقال أ ب و هلال العسكري ولا يضع من العالم الذي برع في علمه ز ل ة إ ن كانت على سبيل السهو و ا ل إ غ ف ا ل ف إ ن ه لم يعرى من الخطا إ ل ا من عصم الله جل ذكره وقد قالت الحكماء الفاضل من عدت سقطاته وليتنا ادركنا بعض صوابهم او كنا ممن يميز خ ط أ ه م انتهى وقد تتابعت ك ل م ة العلماء في الاعتذار عن ا ل ا ئ م ة فيما بدر منهم وان ما يبدو من العالم من هناه لا تكون م ا ن ع ة ل ل ا س ت ف ا د ة من علمه وفضله فهذا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يقول في ترجمه كبير المفسرين قتاله بن د ع ا م ة السدوسي المتوفى س ن ة سبع ع ش ر ة و م ئ ة ل ل ه ج ر ة رحمه الله تعالى بعد أ ن اعتذر عنه قال ثم إ ن الكبير من أ ئ م ة العلم إ ذ ا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه ي وننسى محاسنه نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له ا ل ت و ب ة من ذلك انتهى وقال أ ي ض ا في دفع العتاب عن ا ل إ م ا م محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى ولو أ ن كلما أ خ ط أ إ م ا م في اجتهاده ولو كلما أخطأ امام ج ت ه ه ا د ولو ل أن ك أخطأ إ ا م في اجتهاده في أ ح د المسائل خطا مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لابن نصر ولابن منده ولا من هو اكبر منهما والله هو هاد الخلق الى الحق وهو ارحم الراحمين فنعوذ بالله من الهوى والفظاظه انتهى وقال في ترجمه امام الائمه بن خزيمه المتوفى سنه ا ح ر ه و ث ل ا م ا ئ ه للهجره رحمه الله تعالى قال وكتابه في التوحيد مجلد كبير وقد ت أ و ل في ذلك حديث ا ل ص و ر ة فليعذر من ت أ و ل بعض الصفات و أ م ا السلف فما خاض في ا ل ت أ و ي ل بل آ م ن و ا وكفوا وفوضوا علم ذلك إ ل ى الله ورسوله ولو أ ن كل من أ خ ط أ في اجتهاده مع ص ح ة إ ي م ا ن ه وتوخيه لاتباع الحق أ ه د ر ن ا ه وبدعناه لقل من يسلم من ا ل أ ئ م ة معنا رحم الله الجميع بمنه الله وقال ك ر م ه انتهى و في ترجمه باني م د ي ن ة الزهراء بالاندلس الملك الملقب بامير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد صاحب الاندلس المتوفى س ن ة خمسين و ث ل ا ث م ا ئ ة ل ل ه ج ر ة واذا كان ا ل ر أ س عالي ا ل ه م ة في الجهاد احتملت له هنات وحسابه على الله اما اذا امات الجهاد وظلم العباد وللخزائن أ ب ا د ف إ ن ربك لبالمرصاد انتهى وقال في ت ر ج م ة القفال الشاشي الشافعي ش ش ي ا ا ل المتوفى س ن ة خمس وستين وثلاثمائه للهجره رحمه الله تعالى قال أ ب و الحسن الصفار سمعت أبا سهل الصعلوكي وسئل عن تفسير قدسه ودنسه دنسه من من من الصعلوكي عن أبا أبي أي بكر القفال فقال قدسه من وجه ودنسه من وجه أي دنسه من جهتي نصره مر للاعتزال قلت قد م وقد ت تدفن ه له ولعله عنها والكمال وإنما لورطة و العالم ما الفضائل فلا تدفن المحاسن بكثرة من عزيز رجع يندح يغفر له في استفراغه الوسع ة في طلب الحق ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله انتهى, انتهى الوجه ن ت ه ى ا ا ل أ و ل ويليه الوجه الثاني